جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله وقال ابن مسعود من أراد أن يختبر حبه فليعرض نفسه على كلام الله جل في علاه فإن أحب كلام الله فقد أحب الله فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه كلام الله جل في علاه المعجز الذي أنزله الله جل في علاه هداية للحائرين وشرف وعز الأهل الإسلام فنسأل الله العلى أن نستمسك به إلى الممات ونسأل الله أن يسر على من يسر علينا هذه الدروس وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى كل خير وبر وأن يجعل نصر الدين على أيديهم وأن يجعلهم ممن يرفع راية لا إله إلا الله وينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم انتهينا بفضل الله من جزء عم وقد نصحنا أخونا الكريم في شعبة قد نبتدئ بالبقرة وعيننا يعني انا في اتحرج من ذلك لا لشيء لأن البقره فيها احكام ما يعني نريد الصابرين فقط معنا فيها وانا كنت قلت يعني مش هنتعرض في درس التفسير للأحكام لكن عمت أنه الجزء الأول كله جزء كله يعني كثير منه مباحث عقدية كما سنبين أن الصورة صورة مدنية يعني ونما نقول هي مدنية مع أن فيها شيء من طابع القرآن المكي الكلام على صفات الله للفعلاء والكلام على المباحث عقدية وختام الصورة بذلك لأن أغلب الصورة على الأحكام التشريعية كما سنبين لكن تيمنا لعل الله ينهينا من البقرة وأنهانا من جزء عامة فيها بشارة خير وتفاؤل بانتهاء من كلية القرآن بإذن فان شاء الله نبدأ بها والله المستعان وعليه التوتلان لكن كما قلت سيبقى في الوسط احكام وهذه الاحكام لن نتعرض عليها لن نمر عليها برور الكرام يعني فيها احكام قوية جدا احكام الطلاق واحكام البيوع المعاملات المعسلات المجلسير كليا ما وصلت سبعان صفحة كلها فقط في فقر المعاملات في سورة البخ وايضا فيها الكلام على غير ذلك من الأحكام فنمر والله المستعين نتكلم على إيدة وتكلم على الطلاق وتكلم على النكاح فان شاء الله نمر والإخوة تصبر يعني بإذن الله أتفضل الشيخ والله تختم السورة ما رأي يعني إما إلى أن تقف سنقف معك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله والذين آمنوا وما, إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون سورة البقرة هذه السوره العظيمة هي سورة مدنية كل البقرة نزل بالمدينة بعدهم قال واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله نزلت في خدوة الوداع المكهك هنا الراجع سوره البقره هي سوره مدنية وطابع القران المدني عليها ظاهر وكلها نزلت بالمدينة فهي تتعرض إلى تتعرض للاحكام التشريعيه التفصيليه في الكلام على عقود البيع وعقود المداينه والقرض واداء القرض والكلام على النكاح والطلاق وعده المراه المتوفى التي توفي عنها زوجها وتفصل هذا الأمر تفصيلا بديعا وتبين لنا أيضا محل وما يحرم من الشراب والطعام من المأكري والمشرب فالسوره تعرضت لأحكام كثيرة جدا وهذه السوره يعني أيضا فيها مباحث عقدية تكلمت عن المنافقين ونفاق القلب وكلام على أمور عقدية أولا تبينت ربوبية الله علاه وألزمت الناس بتوحيد الإلهية بتوحيد الربوبية لأن جرت كل مشرك أقر بربوبية الله جل في علاه كأن الآيات تقول إذا أقررت بربوبية الله جل في علاه وأن الذي خلق وأن الذي رزق هو الرب الجليل جل في علاه فيلزم أنك أقررت بأنه الذي خلق ورزق وأعطى ومنع لابد أن تفرده هو بالعبادة كما قال الله جل وعلا يا الناس عبود ربكم الذي أقرأتم بذلك خلقكم والذين من قبلكم إلى آخر الآيات فالغرض المقصود فيها بعض مباحث على العقدية لكنها أيضا تفضح المنافقين وتبين المنافقين وختمت السورة ختاما عظيما بالذل والخضوع لرب الجليل جل علاه بعد الإقرار والخضوع التام والإيمان بالله وبالكتب والرسل قاب ما أنزل الله للفعلاء وأيضا طلبا رحمة الله للفعلاء وخدعانا وذلا لربنا الجليل أن يخفف عنا الآثار التي كانت على من قبلنا فالغرض المقصود هذه السورة العظيمة هي من أعظم سور القرآن إن لم تكون هي أعظم سور القرآن وسميت سورة البقرة بالبقرة لما فيها يعني هذه فيها شيء يدل على هذه التسمية بأن القصة العظيمة التي فيها المهرزة الباهرة هي المهرزة والآية الخالدة أن الله دل للفعلاء قد بين لل الناس أجمعين بأنه يخلق وأن الله جل وعلا خلق الخلق وهو يميتهم وهو يبعثهم وبين لهم هذا عيانا جليا كما حدث لبني إسرائيل عندما جاء الرجل فقتل عمه وأراد المراث فأخذه حيلة ووضعه على بوابة مدينة معينة أو قرية معينة وطلب الدية فجاء إلى موسى عليه السلام يستفتونه في ذلك فأوحى الله إليه أن يذبح بقرة ويدربوه ببعضها فأراهم الله الآية الكبرى لذلك سميت السور بسورة البقرة سورة البقرة فضلها عظيم ويعني انا اقول كثير من الاثار التي جاءت تبين لنا فضائل السور اكثرها وأغلبها ضعيف أو موضوع وأما سورة البقرة فصحت آثار كثيرة أيضا طبعين لنا فضل سورة البقرة كما قلنا هي من أعظم سور القرآن كفى بفضل سورة البقرة فيها أطول آية هي أطول الصور وهي فيها أطول آية وهذه الآية من عظيم المعجزات لأنها تتحدث عن الدرهم والدينار ويعني الزم المالية لكل إنسان وكيف أن هذا الإنسان الله جل وعلا قد اعتنى بذمة المالية عناية عظيمة في كتابه فما بلك بدمه فهذه اشارة عظيمة جدا على ان الله للعالى اعتنى بمال المسلم ومال المسلم لا يساوي ولا يداني ولا يسامي دم المسلم فاذا كانت اطول آية في القرآن تتكلم عن مال المسلم فكيف بدم المسلم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد ابن عباس كان يطوف بالكعبة يقول انت الكعبة شرفك الله وعظمك وان دم المسلم عند الله اعظم منك واشرف فالغرض المقصود هذه ايضا من دلالة من فضل على فضلها ومن فضل سورة البقرة ان فيها آية هي اعظم آية في القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب سأل عن أعظم آية في القرآن فقال آية الكرسي فضربه النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهنك العلم قبل منذر ليهنك العلم قبل منذر وحديث مشهور جدا حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه أنه كان عاملا على الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يأتي رجل يأخذ من الصدقة فيأخذ به فيقول له تروكني فإن عندي عيال فأتركه وهذا طبعا فيها أشكال فقه عظيم بعد التفسير أسألكم عنه فأخذه مرة لأن هو وكاله كيف أصلا يجعله يتصرف بهذا التصرف فجاءه في اليوم التالي فوجده ويأخذ من الصدقة فأخذه وقال لأتين بك إلى رسول الله عليه وسلم فقال له اتركني فإن عندي عيال فتركه وانه في السلام يقول له ما فعل صاحبك البارحة ثم جاءه في الثالثة فأخذه فقال لابد أن أخذك إلى رسول الله فقال اتركني وأعلمه فانظر ترك ويأخذ ليتعلم العلم شريف ممكن تبيع كل ما تملك من اجل ان تتعلم ويأتي الناس العلم الان على طبق من فضل فيكسرون الطبق ويضيعون العلم لا ادري ولذلك لن تدف ان ام علماء حقا حول لماذا ان العلم سهل الان على الناس فلما سهل على الناس استهانوا به وهذه مصيبة كبرى ولذلك كان علماؤنا يعلمون الناس كيف ان يعظموا هذا العلم كان الإمام مالك يقول تضيع العلم أن تؤتيه للغير كان حمد بن سلم إذا جالس في المجلس يبعثون عليه الأمراء والسفراء والوزراء تعال فأتينا تعلمنا فيقول مجالسنا معلومة فمن رام العلم فليأتي هذه المجالس والبخاري معلوم البخاري بعدما طرد وحدث معه ما حدث محمد بن ما حدث ما حدث بين أمير البلدة ورحل إلى ناي صبور الناس حوله بعث عليه الأمير أن ائتنا فقرأ الصحيح على أبنائنا فبعث أليه بنفس الورقة خلفها كده قال مجالسنا معلوم ومرام العلم أو, او أراد العلم فليأتي إلى هذه المجالس وأنت ولي أمري فنرد أن توقفني فالأمر أليك وما أجاب إلى طلبي أن يذهب إلى هناك لما تعظيما للعلم الغرض المقصود يعني هذا العلم كان يدفع فيه كل الاموال الطائلة يحيى بن معين قال أنفقت ألف ألف درهم كم أنا ما أعرف عين. كم وش المليون هذا مال أنا ألف ألف درهم أنفق ألف ألف درهم فقط لعلم الرجال ما بيش علم الحديث علم الرجال فقط فقط علم أنفقه عن بكرة أبي كان الإمام المم أحمد كان يعمل أجر يعني يستأجره الناس ويحمل من أجل أن هذا بيسمع الحديث ويقال يقال يقال لأن البخاري طبعا أخذ ألف ألف درهم لكن هذا ما أنفق دع القهوة في البحر لكنه ألقاء في البحر من أجل عرضه يضرب لنا مثلا رائعا صحة هذه الرواية يضرب لنا مثلا رائعا كيف علماءنا كانوا يعني يحافظون على أعراضهم الله المستعد التفريط عندنا عالي فلذلك نتكلم عن أساطير لنأتسل أو نتشبه أو نحب هؤلاء وهذه الثالثة أنا آؤو إليه لكن الاولى والثانية ما أدري الذي يستطيع أن يصل إليه فليتفضل أما الثالثة أنا آؤو إليه أن نحب هؤلاء بما عندهم من علوم الخلقيات السامية، فهو يقال إنه كان في السفينة أبو طبعا على فراش الموت عشان كذا خرج لنا البخاري. قال يا بنيا تركت لك ألف ألف درهم أو دينار ليس فيه من درها من فيه شبه إشحاب شبه فمسيب هذه مسيب علينا طبعا مش الواحد مش متصور هذا الكلام ولا ولك أن تتصور وتقوى, وتقوى تقرر إنه خرج لنا رجل كتابه وصح الكتب بعد كتاب الله لا لا أجمعت. على انه اصح الكتب على كتاب الله جل في علاه لانه كان عن النبي صلى الله عليه صادق عن النبي صلى الله عليه وسلم فرحل بماله وكان في السفينه وكان صادقا جلس معه رجل في حديث الرك يكلمه وقال معي كذا فقال معي 1000000 ألف ألف ما تقولون غير قل الرجل صادق هذه اخلاقيات المسمع مع ألف درهم انا ارحل لطلب الحديث الف, ألف درهم الرجل بيت المساله بالليل وجمع الناس بصريخ وعويل فاجتمعوا عليه فقال ألف ألف درهم سرقت مني ونحن الآن في البحر يعني إيش في البحر يعني ما منا أحد يعني السفينة ومن فيها فقط واحد منكم اللي سرق هو يريد يقول ذلك واحد منكم سرق اجتمعوا جميعا فقالوا إذا يعني إن كان المال قد سرق واحد منا قد سرق والبخاري يعني الألف ألف درهم عنده فذهبوا إلى كل إلى مكان كل انسان منهم لم يجد شيئا بقي من البخاري والرجل وضع رجع رجع ليعلم من ألف درهم ألف ألف درهم ستأتي الآن دخلوا على مكان البخاري لم يجدوا ولا درهما واحد لم يجد شيئا فقالوا الرجل طبعا كل منهم سب الرجل الذي سبه عاب عليه وبخه وانتهى الموضوع مرة وذهب البخاري لمكانه فجاء الرجل قال أعلم والله أنك صادق لأن مش ممكن أنت تقول لهذا إن أنت صادق أعلم والله أنك صادق أين المال هو خبيث لكن قال أعلم والله أنك صادق أين المال فقال له إنك لغر أتحسن أنني أعرض عرضي لألف ألف درهم القيتها في البحر الله العظيم يعني قبائل طلبة العلم يذهبون تحت الصخر من الآن في ضرائب معدودة جعلت الإخوة لبن قال أنا أشتغل بواب عندك أتعاطرك العمل يعني كل مرة أريد أن أنا استأذن أمشي تقول لي مش عارف عشان العمل فقط عشان درهم درهم وثلاثة درهم عنده هذا ألف ألف درهم وقيت في البحر من أجل عرضه فقط والحق سيظهر لكن حتى لا يقال في لحظة اللحظات وقد اتهم البخاري واتهم زور الله أكبر هذا ورع لا تجد في هذا الزمن ولا يمكن أن تجد في هذا الزمان ولم تصل إليه ولا يمكن أن تتصوره يعني أنا نعلم من مشايخنا من بلغ من الورع ما بلغ لكن لا نتصور فيه ما بلغ إليه هذا الإمام الإمام البخاري الغرض المقصود كانوا من أجل العلم يدفعون أموالهم الطائلة فابو هريرة رضي الله عنه رضا لما جاءه الجن قال له اتركني أعلمه فتركه قال علمني قال إذا أخذت مجعك فقرأ آية الكرسي يكون لك يعني لك من الله حارس بهذه الآية فذهب إلى النبي وسلم فقال له نبي سلام ماذا فعل صاحبك قال, قال كذا وكذا فقال له نبي سلام صدقك وهو الكذوب ففي الآية من فضل سورة البقرة فيها آية هي أعظم آية في القرآن التي تتكلم عن ذكر أسماء الله والصفات الله العليا من فضل سورة البقرة ورد أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إننا فضل سورة البقرة أهم هذه التي لتزبط فضل سورة البقرة ما رواه مسلم في صحيح ع ông رضي الله عنه أرضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبور كانك كتقف وتسأل لا تجعلوا بيوتكم قبور لماذا؟ لعدم عدم القراءة فيها مش لعدم الصلاة فيها هذا الحديث الذي نريده الآن قال لا تجعلوا بيوتكم قبورة ان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. قال ان البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان إذا عندنا فائدتان من هذا الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورة اي لا تشبهوها بالقبور قلنا وكيف تشبه القبور جاءت الإجابة من العجز عجز الحديث انك لا تقرأ فيها القرآن وفيها دلالة واضح جدا على كل من يقرأ القرآن على الميت أو يأتي على قبري فيقرأ القرآن أنه قد خالف سنة النبي سلم وقد أخطأ واتى ببدعة ليست بسنة بحلم الأحوال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهان عن ذلك قولا وفعلا وأيضا إشارة من هذا الحديث قال لا تجعلوا هذا الحديث صحيح مسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورة. كاننا نقول ولما يا رسول الله وكيف تتشبه البيوت بالقبور قال لا تقرأوا فيها القرآن لأن القبور ينهى عنكم أن تقرأوا القرآن فما دامت القبور قد استقر في قلوبكم أن القبور لا يقرأ فيها القرآن فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن صار شبيها بالقبور. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ان البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا يدخله شيطان وأيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سوره البقرة إن الشيطان يخرج من البيت إذا سمع سوره البقرة تُقرأ فيه وعن سهل بن ساعد رضي الله عنه أرضاه قال إن لكل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنما القرآن البقرة وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه اقرأوا الزهرة وين الزهر هو المستنير النور التام يأتي به يوم القيامة اقرأوا الزهرة وين البقرة وآل عمران ثم بينا الامسلم فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان كأنهما غمامتان كأنهما فرقان من طير صواف كل هذا يظلل بها صاحب الذي قرأ كأنهما غيايتان أو, أو, غي أو غمامتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما يحاجان عن أصحابهما وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة البطلة هم الصحرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ البقرة فإن أخذها بركة وإن تركها حسرة ولا يستطيعها البطلة فهذه السورة العظيمة قد وردت فيها هذه الأثار العظيمة التي قد بينا فضلها ومن فضلها ايضا كان الله رضا وغير أنس يقول كان من يحفظ البقرة عندنا صحابة رسول الله يعني كأنه من, من الأحبار يعد عندنا عظيما نعده عظيما من من طرا البقره يعني حفظا عن ظهر قلب قال من طرا البقره فينا كنا نعده عظيما وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المراه وهبت لنفسها تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فنظر فيها النبي النبي صلى الله عليه وسلم فيها على تعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقي هل, هل هذا عتب لا غلو ولا عجب اما ترق له اما لا ترق له فصعد فيها النظر وخفض فلا ما راقت للنبي صلى الله عليه وسلم فساكت النبي صلى الله عليه وسلم من ادب النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يجلس مع النفس فقال يا رسول الله لم يكم لك بها رغبة فزوجنيها فقال له النفس ما تعطيها مهرة فالتمس الرجل ما وجد شيئا فقال التمس ولو خاتم من حديد وثيرا التمس ولو خاتم من حديد فذهب الرجل فرجع فقال ما أجد شيئا إلا إزاري قال لو أعطيتها إزارك جلس بلا إزار فقال هل معك من شيء من القرآن قال نعم فقالت زوجناكها على ما معك من القرآن يعني تعلمها من القرآن وكان معه البقرة والعمرة فالبقرة يعني صارت مهرنه للمرأة أو تعليم البقرة صار مهرا للمرأة ففضل سورة البقرة فضل عظيم وهذه السورة كما قلنا سورة قد افتتحها الله جل في علاه بالحروف يقول الله للكلاب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ألف لام ميم اختلاف فيها العلماء اختلافا عظيما كثيرا مشكلا يعني المساله يعني فوارس الميدان هو الذين يحلون لنا هذه الإشكالات لكن الغرض المقصود نحن ننقل بعض الأقوال ونبين ما ندين الله به قدر الاستطاعة والله يغفر لنا التقصير ألف لام ميم فيها أقوال القول الأول وهو عندي من أوجه الاقوال أن هذه من المتشابه انها من المتشابه علمها عند الله لا يفعل نؤمن بها ونكل علمها لله دل لا لا يفعل له فالله جل وعلا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات واخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ إلى آخر الايات فاول الاقوال وانا عندي هذا اوجه الاقوال وان لم يكن اوجه الاقوال فهو فيه وجاهه الف لا ميم هذا علمها عند الله لا في له نؤمن بها ونا وعلمها عند ونكر علمها لله للا في علاه القول الثاني الفلامم هذه الحروف التي مبنها أو فواتح أسماء الله الحسنى هي فواتح أسماء الله الحسنى وهذا قول ابن عباس وقول كثير من المفسرين قالوا هي معلومة المعنى وهي مفتاح لأسماء الله الحسنى كما قال ابن عباس في قول الله جل في علا كاف هاي عين صاد قال الكاف من الكافي الكافي القول لا دل في علاب ليس الله بكاف عبده فواقول الكاف من الكافي والها من الهادي والياء من الحكيم والعيد من العليم والصاد من الصادق وأيضا نقل عن ابن عباس أنه قال في قول في لا دل في علاب ألف لام ميم أنا الله أعلم ألف لام ميم ألف تدل على اللام تدل على الله و ميم تدل على العلم ألف لام ميم أنا الله أعلم وقال في قول الله جل في علاء ألف لام ميم أنا الله أعلم وأرى فهم قالوا هذه فواتح ومبنى اسماء الله الحسنى على هذه الحروف هذا بالنسبة للثاني القول الثالث قالوا ألف ميم أو قالوا الحروف ابتداء الحروف المقطعة هذه الابتداء اسماء للصور هي أسماء للصور وهذا يعني فيه بعض قالوا هذه أسماء للصور هذا القول الثالث القول الرابع قالوا هي أقسام في القرآن يقسم الله للعاب بهذه الحروف <تصفيق> الف لام ميم نون صاد الف ميم صاد هذه أقسام يقسم الله بهذه الحروف وهذا القسم كما بينا قبل ذلك يقسم الله للعاب بما شاء من خلقه والخلق لا يقسمون إلا به جل في علاه وهذا سارد علينا إشكال عظيم جدا لابد من حله سنبينه لأن ما قالوا الف لام ميم هذه أقسام في القرآن يقسم الله جل في علام ويقسم الله بمشاء فقد أقسم الله بهذه الحروف وقلنا فإن الله جل وعلا يقسم بمشاء من خلقه دلال على عظمته جل في علام فهذه فيها تعديد لمن طالب أن القرآن مخلوق كيف نخرج من هذا الإشكال مع هذا القول نقف عند هذا القول نقول هو الراجح لكن كيف نخرج مع أنه ليس بالحراب الراجح لكن كيف كيف نخرج السؤال مش مفهوم طيب قال ألف لا ميم قال العلماء ألف لا ميم هذا قسم يقسم الله جل الله يقسم يقسم بالنون يقسم بالآلف والنون والمين يقسم بالآلف والكاف والها واليا والعين والصاد يقسم الله بهذه الحروف التقدير وهذه الحروف إن هذا الكتاب لا يهدي إلا سواي السبين وهذه الحروف يقسم الله بالحروف والحروف ان هذا الكتاب يهدي إلى السبين هذا تقدير القسم جيت فهنالك يقولون ألف لا ميم قسم من الأقسام فإذا كان الله جل وعلا يقسم بخلطه فهذا تعظيم من قلب القرآن من مخلوق كيف نجيب عن هذا الاشكال لا انا اريد الكل اللي يرفع هذا ما ينفعش كده طب ها تونس ها ايش فيه طيب خلاص ما القرآن مخلوق كيف إيش؟ أنت ما ما ما زدت شائلاً عما على عما قلنا من الشبه. ما خلاص ما القسم القسمة أقسام؟ أشياء ما يهاي دول؟ قالوا بيقسم الله تعالى والشمس واضحة والليل إذا والليل إذا سجد والطور والنجم إذا هوا. أقسام كلها وأقسم بحياتنا سلم. حياة مسلمة مخلوقة بالنجماء ولا في خلاف. أجم. جيد هذا هو المخرج اللي انت مش عارف تروح فيه اتفضل ها ايش فيه ايش فيه ايوه اخرج الان اتفضل انت اسرع نقول الان انت مقدمك المقدمه التي قدمتها قد مقدمه مرفوضه انت حصرت قسم الله جل وعلا في المخلوقات فقط بلا الله جل وعلا يقسم بذاتي ويقسم بصفاته يقسم باسماء الحسنى ويقسم, ويقسم ايضا بمخلوقات فقد قسم اقسم قال ورب وربك لا يؤمنون صحيح ولا لا فإذا كان يقسم بذاتي يقسم بصفاتي يقسم بمخلوقاتي فننظر هذا القسم المخلوقات ولا من الصفات أقسم بصفاتي بكلامي مفهوم؟ إذن هذا ليس بمعبد من قال بأن كلام الله مخلوق. فقالوا هذا قسم من الأقسام والتقدير فيه كما قلنا وهذه الحروف يقسم الله بالحروف وحروف القرآن إن هذا الكتاب يهدي إلى السبيل أيضا من الأقوال التي وردت عن العلماء في القول بأن هذه الحروف المقطعة قالوا إن الله جل في علاه ابتدأ القرآن بهذه أو الصور بهذه الحروف تعجيزا للبلغاء والفصحاء من اهل العرب يبين لهم أن هذا الكتاب الذي تقرؤونه وانزل على محمد صلى الله عليه وسلم مكون من هذه الحروف وأنتم ما استطعتم إلى الآن أن تأتوا بآية بصورة بآية من هذا الكتاب لذلك قال الله وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ماذا قال الله وعلا تعجيزا وإمعانا في التعجيز فان لم تفعلوا وإيش ولن تفعل فاتقوا الله لا. إلى آخر الآيات الغلط المقصود بأن هذا أيضا من باب التعليز للفصحاء والبلغاء أن هذا الكتاب هذا القرآن كله من هذه الحروف فإذا هذا قول من أخوال أهل العلم الذين قالوا بمسألة الحروف وعمة أنا الأسلم, الأسلم في ذلك العلم عند الله جل في علاه نؤمن بها ونكر علمها لله جل في علاه ألف لام مين ذلك, ذلك هذا اسم إشارة ذلك ذا اسم إشار، واللام للبعد، والكاف للخطاب. ذلك الكتاب اختلف العلماء في تفسير ذلك على قولين. القول الأول قول ابن عباس ذلك بمعنى هذا، وهذا أيضا عند أهل اللغة اعتذرون يعني ينتقل بعضه إلى بعض. لأن هذا إشارة لإيش؟ في ذلك وذلك إشارة. للبعيد والعرب تقول ذلك فذلك قال ابن عباس هذا يعني هذا الكتاب الذي بين أيديكم هذا الكتاب المعجز الذي أنزله الله على نبيه صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه ولا شك فيه كما سيات ذلك بمعنى هذا والقول الثاني قال ذلك إشارة لغائب ذلك ترمى البعد بإذا على هي البعد هي إشارة إلى غائب واختلفوا في الغائب الذي يريده القرآن ذلك إشارة الغائب إيش هو الغائب يعني ذلك الذي أنزل عليك قبل سورة البقرة هو من الله فلا شك فيه ولا ريب من الآيات والسورة أنزلت قبل سورة البقرة والقول الثاني ذلك إشارة إلى غائب الغائب هو إيش ما سينزله الله على رسوله إجمالا وتفصيلا إن الله جعاله قال إنا سنلقي عليك قولا سقيلة فذلك إشارة لما سينزله الله جل على نبيه صلى الله عليه وسلم وأيضا بعض العلماء قال لا بل ذلك إشارة إلى ما قد وعد الله به أهل الكتاب لأن الله وعد أهل الكتاب أن يرسل عليهم رسولا وأن ينزل عليهم الكتاب فقد أنزل عليهم أرسل عليهم هذا الرسول الحق وقد أنزل عليهم ماذا الكتاب الحق الف م ذلك وطبعا ذلك اذا قلنا للبعد أن الكتاب موجود كيف يقول ذلك وفي ايه اخرى يقول هذا القران هذا القرآن يهدي التي هي اقوى فمره يشير اليه بالقريب ومره يشير اليه بالبعيد الاجابه في ذلك أن ذلك تدل على علو المرتبة علو المرتبة والمنزله وكيف لا وهو كلام الله جل في علاه ذلك الكتاب الكتاب فعال كتاب مصدر بمعنى مكتوب ومن الكتب والكتب هو الضم ضم شيء إلى شيء ولذلك يقال في الجند إذا اجتمعوا كتيبة تسميها كتيبة ولذلك العلماء قالوا يسمى الكتاب كتابا لضم الحرف الحروف إلى بعضها أو ضم الحرف إلى الحرف ذلك الكتاب لا ريب بعضهم في الوقف والوسط يقولون ذلك الكتاب لا ريب ويقف ثم يبتدئ فيه هدى للمتقين فذلك الكتاب لا ريب لا شك الريب والشك والقلق والاضطراب النفسي فهذا الكتاب لا شك معه ولا شك فيه لا اضطراب بحال من الاحوال فهو من رب الارض والسماء سبحانه وتعالى في أولاد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين العلماء يقولون الأفضل للقارئ أن يقف عند فيه طبعا هذه شيخنا بالنسبة لا ريب وفيه هو الآن ها نعم يعني لابد يقف ذلك الكتاب لا ريب فيه يقف اذا وقف على احديمه لا يقف على الاخر جيد فهنا يصح ان نقول له قف عند لا ريب وصل فيه هدى ما تقف ما تقول فيه وهدى طيب وصل فيه هدى واذا قلنا يقف عند فيه ويبدا يصل بهدى طيب ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا الأنسب وهذا الأسد وهذا الأعظم وهذا الأجود لما لأنك إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى جعلت بعضية القرآن هدى والصحيح أنك تقول كل القرآن هدى فلذلك إذا قلت ذلك الكتاب ولا ريب فيه ثم تبدأ بهدى صار هدى هنا آه. ونصبع الحال طبعا ولا مش نصبع الحال نصبع الحال يعني هداية والجمع كلها وصف لإيش للكتاب تكون وصف للكتاب فيكون هدى وصف للكتاب يعني هذا الكتاب وصفه أنه هداية للحائرين هداية للمتقين هداية للناس كما سنبين ذلك الكتاب يقصد الكتاب القرآن القرآن الذي تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم ذلك الكتاب لا ري لا ريب ولا شك انه من الله حتى أهل الكفر قد أقروا بذلك حتى أن عصب بن ربيع لما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يجلس معه ويكلمه ويقول إن أردت النساء اتيناك باجمل نساء العرب إن أردت السيادة لنظر إلا على رأيك ان أردت المال جمعنا لك المال فسكت ما تكلم عنه حتى أقر عليه القرآن فصعق عثبة رضيعة حتى ذهب إليهم وقال أبو جهل والله قد عاد عليكم بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد قد سحره محمد وما هو إلا تأثير على القرآن وكل منهم يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالتلاوة التي يتلوها إلا ويقول لا والله ليس هذا بالشعر ولا بالكهانة ولا بكلام الجن وقد علمنا كلام الشعراء ليس هذا بكلام الشعراء كما القول العظيم الذي قاله أكبر أهل الأرض في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والوليد بن المغيرة الذي باع دينه بثمن بخص دراهم معدودة وهو يقول ليس هذا بشعر ولا بكهانة وهو يقول ان له لحلاوة وعليه للطلاوة الى اخر الكلام الذي تكلم به عن كلام الله جل في علاء ويقر بانه كلام رب العالمين سبحانه جل في علاء فلا ريب فيه ولا شك فيه واذا قلت لا ريب هذا خبر وعندنا اشكال اذا وقفنا عنده ذلك الكتاب هو القرآن هو الايات التي انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لا ريب فيها يعني هذا خبر إذا لا تكذيب ولا ريب ولا شك فيها مع أن هناك من الأقوام من قالوا فيها الريب فكيف نجمع بين هذا وذاك مع أن هذا خبر قال لا ريب وقد قال الولد من الغيرة بل ريب وقال أبو جهل بل ريب. وقال أبو لهب بل ريب مفهوم سؤال غير مفهوم يقول الله لنفسه أولا ذلك الكتاب لا ريب جزما أم غير جزباً. خبر ولا غير خبر خبر إذن لا ريب فيه لا تكذيب فيه لا شك فيه مع أن أبا جهل قال فيه شك مع أن الويد بن غيره قال ذلك مع أن أبا قال ذلك وهذا خبر من الأخبار هم يقولون فيه ريب أحسن لا فوت فوت هو في تكذيبهم في قلوبهم منهم هم ولذلك قال الله جل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله إيش يبقى إذن المسألة على ما هي ظاهرة الحمد لله لا ريب بحال من الأحوال حتى في قلوب الكفر على الألسنة الكفر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوة لذلك فرعون قال أمنت بالذي أمنت به بنوا إسرائيل فالإقرار موجود في القابل لكنها عناد وجحود ذلك الكتاب لا ريب فيه تقف لا ريب فيه بحال من الأحوال ولا شك لأنه من كلام الله جل في أولا إذا قال فقول الله صدق وإذا وعد فأعد الله حق فأحكام الله فصل وعد وإن وعد الله جل على حق وإن كلام الله جل على صدق قال الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثة وأيضا ولا مرية في كلام الله جل في علا ولا تضاد ولا تنافر ولا يمكن أن تقول ذلك بحال من الأحوال قد قال الله جل وعلا فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه هدى للمتقين قال الله جل وعلا هدى هداية وبيانا وإشادا بل وسبيلا للتوفيق. ولك لفته هنا عظيمة جدا تقف عندها يقول الله جل وعلا هدى والهدى بمعنى البيان وبمعنى الإرشاد وبمعنى سبيل التوفيق لما تأتي هدى بمعنى البيان تكون عامه ولما تأتي بمعنى سبيل التوفيق تكون خاصة كلام معجم لأن في عجمة في الكلام في أحد الصعب خلاص انا أتيكم بالصورة وتأتون انتم بالآية جيد وسهل عليكم في سورة الاعمراء فيه التفصيل الذي قلته نوعي التفصيل اقول هدى هدى يأتي معنى البيان وبمعنى العشاة وبمعنى ان يكون وسيلة وسبيل الى التوفيق ليس هو موفقا لكنه سبيل إلى التوفيق فان كان سبيلا للتوفيق يكون خاصا بالمتقين واذا اردنا الافراد جعلناها للناس عامة بيانا فقط يبقى هدى تأتي بيانا وتاتي إرشادا وتاتي سبيلا للتوفيق فإن أردنا بيانا فيا في كل الناس فإن أردنا بيانا وإرشادا وسبيلا للتوفيق فهي للمتقين فقط لا لغيره قال الله جل في. هذا بيان للناس وهدى وموعظة أكبر إيش قال بقى فرق بينه ولا من فرق قال هذا بيان لإيش صار عامة أم خاصة ثم لما تكلم عن المتقين إيش قال هدى وموعظة تدخل فمعنى البيان معنى من معاني الهداية البيان معنى من معاني الهداية لكن لما أردنا أن نفرق بينهما جاء البيان بمعنى ال... جاءت الهداية بمعنى التوفيق للمتقين لما جاءت بمعنى الإرشاد والبيان فجاءت عمل الناس لذلك قال الله جل وعلا فأما تموت هدايهم فاستحبوا العمل الهدا قال الله جل وعلا هذا بيان الناس وهدا وموائضة للمتقين إذا هدا للمتقين إذا نريد معنى خاص للمتقين هو التوفيق والتزيد أو سبيل التوفيق والتزيد إذ الهداية هداة القلوب بين هذا الهي جل في فالقلوب بين إسراء الرحمن يقلبها كيف شاء قال الله جل في هدا بيانا وإرشادا وسبيلا للتوفيق وللتزديد هدى خاصه للمتقين أليس هدى لكل الناس والله هدى لكل الناس لكن قلنا سبيل التوفيق فقط للمتقين كما قال الله جل في وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا زيد الظالمين إلا خسارة في مواضع أخرى بين الله وعلا أن القرآن رحمة للناس جميعا إيش الآيات اللي على ذلك ها يا أيها الناس قد جاءكم وشفاء هذه ظاهر جدا لكل الناس لكن الذي ينتفع به والذي حقا يوفق به هم أهل الإيمان وأهل التقى والعرفان هدا للمتقين بيانا وأشهدا وسبيلا للتوفيق قال للمتقين فسأل السائل من هم المتقون قلنا المتقون دائما لو دققت في فواتح السور وأواخر السور يطبطان قال الله جل على هدى للمتقين من المتقون الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إذا هذه الآية وضحت لنا المتقين كلام العلماء. في التقوى ونختم بها ان شاء الله حتى الاسواء القادم نبدأ في مسألة مهمة جدا هي مسألة الإيمان والإيمان بالغيب وغير ذلك من أركان الإيمان يقول الله جل في علاة هدى للمتقين قال العلماء التقوى او المتقون اذا سألت قلت من هم المتقون وهذا السؤال لابد لكل مسلم ان يسأله لما لان العبد يريد ان يبلغ الكمال والكمال لا يكون الا بالتقى فيسأل عن صفات المتقين لعله يأتسي بهم لعله يتشبه بهم لعله يسير على دربهم فيصير من المتقين فيستبشر كما استبشروا بما بشرهم الله جل في علاه ذلك الكتاب العريب فيه هدى للمتقين قال العلماء التقوى واصل التقوى هذا التقوى هنا في التفسير الذي سأتي به اصل ومكمل فأنا سأبين الأصل والمكمل بعد إنهاء نقل التفسير طال بعض العلماء التقوى الاتيان بالتوحيد وأن ينأى المرء بنفسه عن الشرك هذه التقوى وهذا الأصل لا المكمل قالوا التقوى هو أن يأتي بالتوحيد وينأى بنفسه عن الشرك وهذا حق لا يمكن للإنسان أن يبلغ مبلغ السلامة لأن التقوى كما قال علماؤنا التقوى هي الوقاية التي يتق بها المرء من عذاب الله في الحاجز والسد المنيع الذي يجعله المرء بينه وبين عقاب الله وبين سخط الله وبين نار الله جل في علاه كما قال أن بغض بيانك سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتناولته والتقطنا بايش وهذا يحتج به من يقول بوجوب النقاب يعني اه نعم يقول أنظر حتى في الجريشه فعلنا يعني سقط النصيف النصيف تعرفون النصيف ولا لا سقط النصيف اللي هو النقاب سقط النصيف الله ممكن أن نقول من أول غطاء الرأس يعني النقال سقط النصيف ولم ترد إسقاطه لأنه عفيف فتناولته واتقطنا بإيش بيدها يعني هي جعلت اليد حاجزا بين نظرك وبين واجهها. لأن المرأة إذا كانت عندها نعومة البشرة تشرق بوجهها فلذلك اتقت بيدها حتى لا يظهر وجهها على الناس <تصفيق> الغرض المقصود التقوى هو أن تجعل حاجزا بينك وبين سخط الله وبين عقاب الله جل في علاه. والسلامة مرهونة ومنوطة بالتوحيد والعقاب الوخيم منوط ومرهون بالشرك قال الله جل في علاه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذن أصل العقوبة وأم العقوبة وأم الباب والركن الرقيق في العذاب ألا وهو شرك بالله جل في ألا إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولله ثلاث داوين منها دوان كما قالت عائشة وهو جاء مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم دوان لا يتركه الله أب لا يغفره الله أبدا ألا وهو دوان الشرك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر قال أن تجعل الله ندا وهو وهو خلقك فالأمان والهداية والنجاح والفلاح والنجاة وتمام النجاة لا تكون إلا بالتوحيد والعذاب العذاب لا يكون إلا بالشرك قال الله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأم وهم مهتدون وانظر إلى النجاة وأن النجاة مرهونة ومعلقة بالتوحيد في قول النبي الله عليه من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من الدهر حتى لو عذب قبل ذلك لكن النجاة النجاة تلحقه لا إله إلا الله فاصل التقوى التي يجعلها الإنسان بينه الحاج الذي يجعله الإنسان بينه وبين عذاب الله جل في علاء التوحيد وأن ينأى بنفسه عن الشك. قال بعض العلماء أيضا المتقون هم الذين يؤدون الفريض وينتهون عن المحار ادوا ما افترض الله جل في وانتهوا عن المحار لم يأتوا بأكثر من الفريض ولم يتركوا المكروهات ولا المستحبات ولا المبيحات لكنهم تركوا المحرمات هذا أيضا نوع من انواع المكملات للتقوى مع وجود اصل التقوى قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان اهم ما يريده من العبد هو الفرد لا لذلك قال علماؤنا من انشغل بالفرد عن النفل فهو معذور ومن انشغل بالنفل عن الفرد فهو مفتون أو مأفون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الي عبد بأحب الي مما اثرتته عليه فأحب شيء الي الله جل في علاء فريض لذلك قال ادوا الفرايد قال وما تقرب الي عبد بأحب الي مما اضرتته عليه فهو يؤدي الفرايد وينتهي عن المحرمات بعضهم قال يؤدي الفرايد وينتهي عن كبائر المحرمات لا عن وهذا أدق هذا الكلام أدق من الأول قال ينتهي عن كبائر الفواحش لقول الله جل في علاه الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللامم لكن اللامم ممكن الوقوع فيها وهذا مستند لقول الله وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ما من عبد إلا وساق ويزل ويسقط وله السقطات والزلات والهنات ما من أحد معصوم بحل من الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن العبد له ذنب يفيء إليه الفين بعد الفين يعني يعاوده الفين بعد الفين لكن الأعمال بالخواتين ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا عسله أو عسله قالوا يا رسول الله وما عسله وما عسله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا وفقه العمل الخير في الوسط ممكن أن يسقط وفقه العمل الخير ثم قبضه عليه. ذلك قالوا العبد المتقي هو الذي اتى بالفراائض وانتهى عن كبائر الاثم والفواحش لقول الله جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم وقد قال ان صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في ذلك كتب على ابن ادم الزنا يدرك ذلك او مدرك ذلك لا محال لا محاله لابد ان يدركه لابد ان يدرك فالعين تزني وزناه النظر واللسان يزني وزناه الكلام والفم يزني وزناه القبل القبل والفرج يصدق ذلك أو يكذبه والقلب يهوي إلى آخر الحديث هدى للمتقين قال العماء أيضا المتقون قالوا وصف المتقي يعم نبين اصل التقوى وهو يعم كل انسان. قالوا التقوى هو أن يعمل بطاعة الله لا بمعصيته يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وهذا عظيم جدا في الدقة لأنه يجمع شرطي قبول العمل. طال يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله وينأ بنفسه عن معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله الذي في علاه. فقال يعمل بطاعة الله الذي في علاه لا بغيرها وإذا أضاف الطاعة إلى الله الذي في علاه تلاوة واضحة جدا أنها اشتملت الفرض والنفي. هذا التعريف يشمل لنا العصا والمكمل الأصل والمكمل لأنه قال يعمل بطاعة الله طاعة نك طاعة مضافة لله جل في علاه والمضاف عند أهل الأصول يا عم. يبقى طاعة الله يعني طاعات الله يدخل فيها الفرض ويدخل فيها النفل يدخل فيها المؤكد ويدخل فيها المستحب والمندوب قال يعمل بطاعة الله جل في علاه تلاه أتى بالفرض ثم بعد ذلك نادى بالنفل على الفرض. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به إلى آخر الحديث فقال يعمل بطاعة الله على نور من الله هذه دلالة وضحة جدا على اشتراط العلم على نور من الله يعني على بصيرة كل سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وإذن فيها دلالة وضحة جدا أن الذي يعمل بطاعة لا يلزمه أن يعمل على نور من الله جل في علاه لأن من تعبد بالجهل أساء قبل أن يحسن وقد ضل وأضل وقد فصلنا ذلك سابقا كثيرا قد قال الله جل في علاه فعلا أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك يعمل بطاعة الله على نور من الله يعني على بصيرة وعلى ألق يرجو ثواب الله على نور من الله على بصيرة وهذه البصيرة لا تكون إلا بشمس السنة بمعنى أن عمل عمله صار صالحا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يرجو ثواب الله يعني الإخلاص لا يرجو ثواب غير الله الا في أولاء ابتغاء وجه الله جل في أولاء كما قال الله جل في أولاء ليبلوكم أيكم احسن عملا قال الفضيل بن عياط وما احسنه او قالوا ما أحسن عملا قال اخلصوا واصوبوا قالوا يا إمام ما اخلصه وما قال اذا كان العمل اخلاصا لله جل وعلا يعني ابتغاء وجه الله جل في ولم يكن صالحا يعني متبعا فيه سنة الرسول صلى لا يقبل وان كان صالحا متبعا فيه السنه ولم يكن لله جل في رياء وسمعه لا يقبل اقرأوا ان شئتم قول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد هذه يشملها التعريف. قال يعمل بطاعة الله على نور من الله يعني متابعة السنة نفسها. النور هذا لا يمكن إلا من السنة. يرجو ثواب الله الإخلاص لله لا في أولاء بنفسي عن معاصي الله لا في كل المعاصي صغير وكبير هنا المعصية يمكن أن نصق عليها المكره أيضا لا الصحيح أنه هنا توقف عشان ولذلك قلت لكم دقة التعريف في ذلك. قال معصية الله معصية الله معصية مضافة إلى الله لا في كل المحارم. سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فيخرج من ذلك المكروهات ويخرج من ذلك المباحات. لكن يمكن أن نقول هذه على من ترك ما يحذر منه أو يخاف منه خوفا من الله جل في علاه. يترك شيء من المباح أو شيء من المكروه خوفا من أن يقع في المحرم وهذه علو لا يصل إليه أحد إلا أهل السلف. أما في زمننا هذا فنسأل الله جل في علاه أن نتشبه بالقوم فقط. فالغرض المقصود قال ويناء عن معصيات الله جل في علاه على نور من الله. يخشى عقاب الله جل في علاه وهذا اجمع التعريفات للمتقين نسال الله جل وعلا ان يجعلنا من هؤلاء قال الله جل في علاه ذلك الكتاب الغريب فيه هدى للمتقين التعريف الاخير الخاتم هو تعريف القران وافضل ما يفسر به القران القران هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه تدلك على التعريفين الذين يؤمنون جاء قال يؤمنون بالغيب جاء باصل النجاة واصل التقوى لا يمكن للإنسان أن يصل إلى التوحيد إلى ابن بالغيب لا يوحد الله جل فعلاء الا وهو يصدقه فإذا صدق الله الذي فعلاء آمن بما أنزل الله من غيبيات في الأركان السبعة المعلومة التي جاء فيها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الإيمان قل أتؤمن بالله وما لكتيه وكتبي ورسولي وللهم الآخر والقادر خير وشر والبعث الذين يؤمنون بالغيب كل ما غاب عن الإنسان ويقيمون الصلاة ومن مرضتنا وينفقون إذا ظهرت التقوى ظاهرا وباطنا أعمال القلوب مع أعمال الجوارح فأعمال القلوب هي الإيمان بالغيب وأعمال الجوارح إقامة الصلاة وأيضاً الكلام على الزكوات وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم إن شاء الله بتفصيل وتفصيل قول الأدل في الذين يؤمنون والإيمان في اللغة وفي الاستلاف والفرق بين أهل السنة والجماعة مرجاء الفقهاء في تعريف الإيمان أنها مسألة صراحة شعيرك لابد بد أن نمر عليها وأن نفصلها ثم نبين مجامع هذه الآية العظيمة التي جمعت لنا في الإيمان كلية ظاهرا وباطنا وأن هذه الآية تدل لنا على العلاقة بين الإسلام والإيمان والفرق بين الإسلام والإيمان عندما قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مع أن إقامة الصلاة من الإيمان فأردفها على الإيمان. على الإسلام لأن الله جل وعلا قال وما كان الله ليضيع إيمانكم يقصد إيش الصلاة فالصلاة ايمان فلذلك نقول ما هي اللطيفة التي بها أرضف الله جل وعلا إقامة الصلاة على الإيمان أليست الصلاة من الإيمان؟ هي من الإيمان هذا الذي سنبينه إن شاء الله في العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان نسبوع القادم بإذن الله أقول قولي هذا وأستغفر الله عليكم الله وخير